رحل أبو راح بإخوتي وهلي قلاني وحدي من غلي رحل أبو راح بإخوتي وهلي قلاني بجراح وحدي من غلي عزني برحيلة منه ليشيلة وأنا العليلة تلالي بجراح وحدي من هلي اوه عذابي شيت على بابي ما اقدر اشوفك راح لي المنيه في دم عجيتك هو يا لا تقلي عنك ماشي مو بداية تاخذني خلتك لو معني بنتك ما اقدر اعوف احضانك تدري بيا ضعنك تشيله وانا العليلة يا ابو يا روف بحالي وحن علي بالهم ولا اقدار قلبي ممتلي في وحشة الدار وحدي منه لي في الهم ولك دار قلبي ممتلي في وحشة الدار وحدي منه لي رحل أبو راح باخوتي وهلي قلاني بجراح وحدي منه لي الابو راح باخوتي وهلي هلاني وحدي منه لي هزني برحيلة منه اللي يشيل وانا العليلة هلاني بجراح وحدي منه لي للي ونهاري ما تطفى ناري خطوتي على الخطوة تكبو يدلها للغاضرية تحمل رقيا يا أبو يخذني وياها والله خلها وعبد الله عوفا أحتاج أشوفا ولو تغم يمش فعفف ما يبلها كل ليلة أدعي وحشي ويدمعي يلغى لبنتك بعدك ضاع عملها لا بالبيت يمي لا علي لو لحظة حنات وحدي منه لي لا سكن بالبيت يا ميلا علي لو لحظة حنت وحدي منه لي رح الأبو راح باخوتي وهلي كلاني بجراح وحدي منه لي رح الأبو راح باخوتي وهلي كلاني بجراح وحدي منه لي أزني برحيلة منه اليشيلة وأنا العليلة أنت علي بجراح وحدي منه لي جنبي بحنينة نرسم ضعينة نحمل حبايب راجع للمدينة قالوا لي فأحسن جيت أفرش العين بس بضعنا تأمل بويا وانا من تالي غيبة راجع لطيبة مش تاق عيني بس في عينها قربت عاين بس رأس فوق الرمح بالدم ومشايلين وين الجسد وين نوحي يعتلي يا أبو يا يحسن وحدي منه لي وين الجسد وين نوحي يعتلي يا أبو يا يحسن وحدي منه لي رحي الأبو راح وهلي اني بجراح وحدي من ضني راح الابو راح بخوتي وهالي اني بجراح وحدي من ضني حزني برحيله منه اليشيله وانا اللي خلاني بجراح وحدي منه كنت الهدايا كملت رزايا وانا اللي كنت انتظرك قلبي ذايا بل تنطرك تهديني نحرك جسمك غسيل بدمع الترايب يا اغلى ناسي منه على راسي يمسح ولم نبحظنا وين تغايب أنا اليتيمة والله ضيمة من صغري ما أتحمل هالمصايب طايح ولا يعود عز الأولي ما تبقى موجود وحدي منه لي طايح ولا يعود العز الأولي ما تبقى موجود وحدي من هلي راح الأب وراح باخوتي وهلي قلاني بجراح وحدي من هلي راح الأب وراح باخوتي وهلي قلاني بجراح وحدي من عزني برحيلة منه اليشيلة وانا العليلة زلعني بجراح